غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك وليناموا الليل لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسيني شروحي ال وأحزاني أنا مش تاكل عليك يا حبيبي يا حبيبي أنت نصيبي وقلبي الوحيد أنت اللي قلبي غايب لي ما تسألها احبابك اللي حبونك ليناموا للعيونك انا بفكر فيك تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسين جروحي و احزاني انا و لعليك بفكر غير حياتي نفساني جروحي واهاتي بتكلم كل حكايات خلاني دوب انت غرامي كله وشمس عمري ودله خاصلك هالعالم كله تسأل أحبابك اللي حبونك منام يناموا الليل عيونك أنا بفكر فيه ابعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسي نجروحي واحزاني أنا مش سلام بابك اللي يحبونك بنام الليل عيونك انا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني بس جروحي واحزاني انا مش